وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. <تصفيق> كيش نبابي اشتغال بابي اشتغال وبابي كنازوع لهنديك لا متن بشوكة كان نية أو كون بني مع هلا... <تصفيق> لا لا عجرم ينبو يا لهنديك متوني تر متن بشوكة كان نية لبروا حمدو بابا كان أمد فصلا لأنه بابنا يبدو استخلالي داوبي قولي كل ذاوه أمد بابا لملحقات بابي فاعلا يعني لبابي في الأكتب كان أقل قران بي دور بابي فاعلنا الفاعل أقري وكو قالت باب الاشتغال يجوز في نحوي زيدا ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به رفع زيد بالابتداء فالجمله بعده خبر ونصبه بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت واجبة الحذف فلا موضع للجمله بعده ويترجح النصب في نحوه حتى جيشت بس رفع بو يجوز في نحو زيدا ضربته او ضربت اخاه او مررت به رفع زيد بالابتدائي يعني اقل جمليه كواما به يتقدم اسم ويتأخر عنه فعامل عامل في ضميره يعني في ضمير الاسم المتقدم سيكا زيدا ضربته س ضربا مشغوله بعمل كذن لها اكوا تاك فاعله مفعول به هي ضمير بوشي بو, بو زيدا تريدنا لنا ضرب <تصفيق> ضربا كي تعامل كي تعامل بو زيدا يعني كي تعامل بوشي ها أكاكا ضميري شيء زيدا. بقي مفيه يعني مشغوله بر... بنصب كدنيها أكوا ومشغولة شبه بنصب زيدا و. بقي اشتغال أويا عاملك كم تربية لا عاملك ييكا. اشتغاله. بعكس التنازعه. تنازع عامل کن زورن. هردو عامل که یا زیادتر لیک عامل مشغول متنازعند لسر عمل کردن لسر معمولیک یا لسرشان معمولیک. اسأقر جملی آو من هبو ک عامل کا مشغول بو بضمیر اسمکو اکریبلین زید ضربته اکریت جائزا. أو كاتا كوتمن زيد ضربته زيدون بيتها مبتدا ضربته جمليك فعليه بيت خبركي خبر زيد يعني أو كاتا لباب اشتغال الشيطة الذلوى لباب اشتغال الشيطة الذلوى الزيد مبتدا أو مرفوع عيشا على الابتداء لباب مبتدأ مرفوع ضربته بيت جمليك فعليه ضربت يعني زيد ضربت أخاه زيدنا بيت مبتداء ضربت أخاه, مبتدأ أخاه جملة فعلي أو كاتبت خبر مبتداء يعني زيد مررت به ما بس يأوي زيدنا زي بيت مبتداء مررت به بيت جملة فعلي خبر بمبتداء بيالي يجوز في نحوي أم جملة نكهناية رفع زيد بالابتداء بكين مبتداء فالجملة بعده خبر هو أو هو هناي خبر ونصبه هو رفعه ويجوز نصبه هو هو هو هو هو هو يعني يجوز رفع ويجوز نصبه هو هو زيدا ضربته هو اشتغال هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ضربت زيدا ضربته بلم خو تقديرك شوى او التقدير قد تقديري كاين زيدا ضربته لاصل لا اشياء ضربتيه حبوا زيدني حذف كدوا ان جاء ضربته تشيكدوا ضمير كي نصب كدوا او التقدير بلم مواجبة الحذف في كميا حذف اكريبوه لتفسير الثاني الأولى لتفسير الثاني الأولى يعني ضربت يستك هيا أو محذوفيك هيا كواجبة الحذف تفسيرك هيا ونصبه بإضمار ضربت وأهنت وجاوس لو مثالك هنا يعني زيدا منصوب با ضربيك محذوفة وضربت أخاه أهنتوا، أهنتوا من الإهانة يعني، أهنتوا زيدا ضربت أخاه وجاوزت زيدا مررت به بوشوا واجبة الحذف فلا موضع للجملة بعده يعني أجرت ما شيء ضربت زيدا أجرت أو تقديركا ولا يمكن ضربت زيدا ضربته ضربته أم جملة محلية وكذلك مجارنية كوتمان زيد ضربته جملة كفعلية بيت خبر بو زيد لرفعك يا جملة فعلية كخبر ذلك بلام إستاء ضربت زيدا ضربته ضربت هيدو جملة كتفسيرية لا محل لها من الإعراب بس بو أوية تفسيري أو محذوفة بكات ويلف لا موضع للجملة بعدة ويترجح النصب في نحوي دينا سر عندك تفاصيل يا عندك صورة معنها يترجح فيه النصب وهنديك يجب فيه النصب وعندك هي يجب فيه الرفع تمعش ديت <تصفيق> لمثالك يترجح النصب في نحوي زيدا اضربه أقر اسمك منصوب هذا زيدا دعوا طلبها هاتبه طلب زيدا اضربه زيد ليبدا لابرأوا نبي فلين زيد اضربه زيد اضربه بوز نابه تو أقودت زيد اضربه زيد مبتدأ في سيبات شيها خبر أقودت اضربه اضربه انشاء خبريش يح يحتمل الصدق والكذب أبي إخبارك أيتقال يضربه إن شاء بويا أصله أصله يعني خبر نبي طلبي طلبيه يعني مبتداءت بس كده نبي بوأخبار عن المبتداء طلب بيني إلا ما شذك خوي بس يا كات بويا يعني يضربه أبي زيدان شيبة منصوب ويترجح النصب في نحوي زيدا اضربه اقول لابدوها طلب هاتوا للطلب ونحو السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما متأول اما جوابي سؤالك مقدرة في الذهن لو اتشكا سيب الله ايباشا ام اعتشي ام اعتشي لي ام اعتا والسارق برفع انا والسارقة معطوف على المرفوع مرفوع فاقطعوا ايديهما فاقطعوا أيديهما جمله طلبيه طلبيه انشائيه خبرينيه ورفع اجاته ام أم اياته متاوله يعني تقديده هي او نية والسارق والسارقه مبتدا ب جملي جمله فاقطعوا ايديهما كيف خبر بيت كنت طلبنا نبيته خبر تقديري ام ايات والسارق والسارقه مبتداه مبتداه بلام شيء خبره هي ليه يعني ومما يثلى عليكم السارق والسارقة والسارقه ومما يثلى عليكم يعني حكم السارق لو ايتان يكبسرتانا اخندريتوا و... السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما بويا له يعني تقدير شيء هيا او كذا ومما يعني من ما من الذي الجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف ابيته شيء ابيته السارق والسارقة بويا له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 ولكن اجل طلبها طلباته ابي اسمك في شوشي بيت منصوبت ويترجح النصب وفي نحوي <تصفيق> يعني ويترجح في نحوي والانعام خلقها لكم للتناسب والانعام خلقها انعام بنصب نقول والانعام والانعام خلقها لكم اللي للتناسب لان شوني وكو إيرشا وكم آيتي والأنعام خلقها يعني راجحة ويان نصبك اسمك اسم, اسم متقدمك تشيبه منصوب به اللي للتناسب لبر مناسبة مناسبك كشيء لبرو أم آيتي إشارة بو أويك مسبوقة بجملة فعلية بيش أم آيتي والأنعام تشيبه خلق الإنسان من نطفة خلق الإنسان جمليك فعلية من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها للتناسب تقدم جملة فعليه فعلي فعلي فعلي جملة فعليه جملة فعليه بجملة فعليه لأنها جمل مسبوقة أو تناسب حذيفة بن سادة سريق خير الشرح شيء هنا لأنها مسبوقة بجملة فعلية إجزاك الله خيرا وفي نحو والأنعام خلقها لكم للتناسب ونحو أميشون السيمة أبشر منها واحدا نتبعه وما زيدا رأيته لغلبة الفعل لغلبة الفعل أمش شوني يتقدم على الاسم أداة الغالب عليها أن تدخل على الأفعال ما ما زيدا رأيته وأبشرا منا يعني أجر لشينيك أداتها دوكو استفهام لم آية أبشرا منا واحدا يعني الغالب حروف الاستفهام تدخل على الفعل وما النافيه الغالب عليها تدخل على الأفعال لها رشينيك كم الأدات هي الغالب عليها تدخل على الأفعال أو كات الراجح لا أو اسم متقدم البسر عاملك وبيت شيء أبيت النصب وما زيدا وما زيدا أبشرا لتقدم أدات الغالب عليها الدخول على الأفعال.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 وكوتي زيدا اضربه شنك ايما هر قبول مان يزيدون اضربه شنك اضربه نابع تخبر بو زيد هرش كاتي او هجمليك من بيني فعلي عامل بولا ضميرة كي او كاتا زيدا كينا چي زيدا كينا النصب زيدا اضربه للطلب وهرش كاتي اقر دوام تناسبة اقر جمليك جملة فعليكا كعاملة او كاتا مسبوق بجملة فعلية او اسم متقدمة او, أو اسمي كبيشكوت بسر عامل كيا اي كينا نصب وكشي والانعام خلقها لكم يان اگر اگر اداتك الغالب عليها السر فعل هابو او, أو اسم كمتقدمة بسر عامل كيا و عامل كجمش غولة بالرفع كدني زميلي اسمكوا اسمك كان منصوب او الراجحه لمسي شوناكه راجحو النصب ويجب في نحوي سكان نصبك في ده. بس توكس راجح واجب راجح اي هر اگر لنف زكاواد استفادك واجب واجب اوانيه او, يعني أو إيه طبعا ويجب في نحوي ان زيدا لقيته فاكرمه ان زيدا لقيته فاكرمه لم شنانيا ان وهلا زيدا اكرمته هل لا زيدا اكرمته بوشي لبروه ان ين هلا ام ام اداه ثانيه اشنو سر شيء لوجوبه يعني لوجوب دخوله على الفعل لوجوب دخوله على الفعل يعني ان زيدا لقيته فاكرمه يعني أم أداتان أقر أداتيك هبن الغالب دخول بيلا بيش نصر شي فعل وتمان راجح بيث النصب طالما أقر أدات هبن هر أشو نصر فعل أم مش أماريك قرينيك دليليك أقر أدات هبن لجملك واجب بيش نصر فعل وكو إن إن يعني كو هلا هل أو كات واجب النصب اسمها كي بيث واجب النصب ويجب في نحوي ان زيدا لقيته فاكرمه وهل لا زيدا اكرمته لوجوبه نعم وجوبا اما اشتي يعني ويجب في نحوي يعني ويجب النصب يترجح النصب او سيانك ليه ويجب في نحوي اجر اداتك جملك او أكون سرفعل أداتك أنك هل لا سهل لا كذا سرفعل يعني أصل جملة إن زيدا لقيته يعني إن لقيت زيدا خو أو أي أصل جملك. هل لا زيدا أكرمته يعني هل لا أكرمت زيدا واجب الدخول على الفعل أقرأها أداتي وابن أو كاتا لا محال بالزيدا شبي أو اسم متقدم بسر عاملكا أو كاتا نصب <تصفيق> ويجب الرفع في نحوي لشوني واش ما نهايه شيء واجب ابي اسمك مرفوع بيت ولو ظاهر وادي البيكشيه كباب اشتغاله ويجب الرفع في نحوي خرجت فاذا ما دام ايف فجائيه هات واذا فجائيه تنهاو تنهاجد سر شيء اسم تنهاو تنهاجد سر اسم ما دام اداتك <تصفيق> ممنوع بشتاست فعل لامتناعه أو كاتا اسم كيفية شي اسم كيفية مرفوع خرجت فإذا زيد يضربه عمر أردت شو ما داره وبيني لبركا سيدك زيد عمر لي أدات أرد لامتناعه فبس الامتناع دخول الاداه على الفعل أو مبسيتي لامتناع دخول الأدائي على الفعل شو كإذا فجائية ناتسسر فعل ويستويان في نحو زيد قام أبوه وعمر أكرمته للتكافؤ ألا لا رفع نصب أو اسمه. بس زيد قام أبوه وعمر زيد قام أبوه وعمر أكرمته للتكافؤ يعني تكافؤ هذا شان وجبة تمشى يعني للتكافؤي بين النصب والرفعي يعني لم شئ يك يعني قابن يعني أكرئ منصب وأكرئ مرفعش بيت لذا هيج عم هيج اشتكتنيه ترجيحه أمن بسر أوي أنا فكاد هيج مرجح هكنيه أكرش بيت بليت زيد قام أبوه وعمرا وعمرا بو به بليت زيد قام أبوه وعمرا چونك أجرت تماشي شيء زيد قام أبوه وعمرا معطوف لسر ما سبق لسر أوي بيرشوا زيد قام أبوه وعمر معطوف لسر زيد زيد قام ابوه وعمر قام ابوه واضح حضران يعني اجر عطفك هيدا زيد مرفوع اجر بكيت مفعول به ايش بو شيء أكرمت بو اكرمته هاك اكرمته حاقل هاك تم زيد قام ابوه وعمرا اكرمته يعني أكرمته أكري مفعول به بو أو كاتا منصوبة وأشكري بكي شيء معطوف لسال مرفوعيك مادام أوها هادو شيء أبيد أو كاتا يستويان من غير ترجيح. يعني بويا عجبتان ليني أغر كسي وتي زيدا زيد قام أبوه وعمر أكرمته طبيعية وتي زيد قام أبوه وعمرا كذي مفعول به يا بابلين بابي اشتغال بو أكرمته طبيعية وليس منه وكل شيء فعلوه في الزبور وازيد ذهب به امدو ايه او ام امدو أم مثاله لا أم لباب اشتغال النيه الله يغفرك يا امانه منبوبين يتوا جاب يشمن او يك امانه لباب اشتغال نين وكل شيء فعلوه في الزبور الله لباب اشتغال ني بو شيء لا اشتغال أويك زيدا ضربته يكير لشرط كان اشتغال أوي أجر ها أكلابين ضربتو استمجد غلبه أكوا بجرته وسرجي اسمك يعني لو سلط على المنصوب لنصبه سيكا زيدا ضربته ها أكلابه زيدا ضربته أبيته وعملي كه خوي أسمع عملي ضميرك يدي زميد لكن لا بابي أجرته بعاملي خوي. بلى مصير آياتي وكل شيء فعلوه في الزبور وكل بلى وكل شيء فعلوه يعني فعلوا كل شيء في <تصفيق> الزبور <تصفيق> يعني هم فعلوه يعني أوان حد شيء شتاك هي للزبور كدويانا إنسانة كان أتوانن أو إيك هيا هي بيكا نعم بويه أمي الشرط هيكا أجر زميرك اللابرد كعاملك في ومشغولة كلا ببيت وعاملي اسم منصوبك أو بابي اشتغال نكلا ببيت وعامل باب اشتغال نية علي أم آية وكل شيء فعلوه في الزبور لو ين يان مثالي وازيد ذهب به <تصفيق> هل أصلا ليرة زيد زيد ذهب به لان بابي اشتغال نيا بناء على الشيء بناء على الشيء بناء على الشيء بناء على الشيء بناء على الشيء يعني على الشيء بناء على الشيء بناء على الشيء بناء على الشيء بناء على الشيء جواز يعني مرجنيها مجاية تسليد رويدا بابي اشتغال لفساد المعنى معناك هل ما قلت بكرتي انسى تفصيل شرحك كمان ابو هناك شرحي متنك كمان ضابط هذا الباب ان يتقدم اسمه اما بابي اشتغال ابو اسمك متقدم بيت عن عامل ويتأخر عنه فعل عامل في ضميره يعني أو فعلا إشي كذبت لضميره أو اسم متقدمة أو في اسم في اسم عامل في ضميره يعني عملي كذبت لشي لا اسمك أوش أو عملي كذبت لضميرك كي من يسا ضرب زيدا ضربته يعني شي زيدا ضربت أخاه سأخاه اسمك اسمك مفعول به ضربته بس أخاهه أيش إشي كذول له جاء أجر عاملك خوي إشي كذبل له هاكة ين عاملك إشي كذبل له اسمك اسمك إشي كذبل لزميلك ما نعني واضحه زيدا ضربته أسس ضربته عاملك فعلك كعاملة ايشي كدول لها هاكا الزميلي زيدان اما ابو مثال بويكم عليه ان يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل في عليه او في اسم عامل في ضميره وكوشي زيدان ضربت أخاه زيدان اسمك متقدمة ضربت عامليكا مشغولة بشي هو إيشي لا أخا أخا تأيرة كدوا؟ أنجام أم اسمك كأخا يك معمولي ضربة يا إيشي كدوان لضميرك؟ كابو فرق نيا ضميرك معمولي ضربة خيبة معمول معمولي, معمولي ضربة بيت فرق نيا ويتأخر عنه فعل عامل في ضميره أو في اسم عامل في ضميره أما حقيقتك يا ويكون ذلك الفعل بحيث لو فرغ من ذلك المعمول وسلط على الاسم الأول لنصبه وما يعني بشرطك أقر أو زمير لابين ويكون ذلك الفعل بحيث لو فرغ من ذلك المعمول يعني ضربتهيما بستا اجر ها أكيلي بكينوا ببيتوا فبيتوابا مسلط لسال زيد يعني إيجل زيداك بنواة زيدا ضربتو ها قيل بك رواة ضربتو أبيت مفعول به مقدم مثال ذلك زيدا ضربتو تيدا سر نوزياتا لسري ألا ترى أنك لو حذفت الهاء وسلطت ضربت على زيد يعني ضرب زي ضربتو بكين عامل يكبو الزيد لقلت زيدا ضربتو ويكون زيدا مفعولا مقدما مفعولا مقدما ضربتش فعل فاعله كابو انبابابا كاتها اكدت وهذا مثال مشتغل اشتغل فيه الفعل بضمير الاسم زيدا ضربتش مبساء أويك, اويك فعلك مشغول بضمير اسمك ومثاله ايضا زيدا مررت به مرجني همو جال فعلك متعدي به فعلك لازم يجب زيدا مررت به إذا مررت به مررت هونيا مررت به بحرف جر تعديك لهم بمتعد ب lazım يجب معذبت هر همانشة مدام مشغولة بالضمير كوا أو كاتا ين بواسطةك ومشغولة بالضمير كوا هل لو بابيا فإن الضمير وإن كان مجرورا بالباء إلا أنه في موضع نصب بالفعل يعني أصلا إذا زيدا مررت به الباء حرف جر والها اسم مجرور يعني في مفعول به غير صريح يعني وكواعا تقديري بكين صح زيد مررته وكشون زيد ضربته او هاي بلام مررته لازم بيه وايل متعدي بنفسه زيد زيد ضرب مررت به زيد مررت به بباء حرف جرت الا انه في موضع نصب بالفعل ومثال ما اشتغل فيه الفعل باسم عامل في الضمير نمني مقطعي دوم تعريفك اينتوى اويك عامل يك مشغول بزميرك او نكخدي اسمي عامل مشغول بضميرك او نكخدي فعلك نحو قولك زيدا ضربت اخاه تماشاء زيدا ضربته لنيوان وإن أكيد أكيتشيا اسم شيء ترهية أو عمل لها أكاكات فلم عمل لها اكدو زميلي كدو اغرتو بزيد فإن ضربت عامل في الأخ نصبا على المفعوليه والأخ عامل في الضمير خفضا بالإضافة إذا تقرر هذا فنقول دائما مقدميه دائم مقدميه كلباس تعريف اشتغال هنا او هي يتقدم ويتاخر عنه فعل عامل في ضمير هذا الاسم أو, او عامل في اسم عامل في ضميره ان باسي احوالي من او اسم متقدم من بوكات الله اذا تقرر هذا فنقول يجوز في الاسم المتقدم ان يرفع بالابتداء كل شرح حكايه كمان شرح متنك أن يرفع بالابتداء وتكون الجملة بعده في محل رفع على الخبرية أو كماس ويجوز أن ينصب ويجوز أن ينصب بفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور يعني زيدا ضربته أصله ضربت زيدا ضربته فلام نفي بيتي لكلام تقديره كان نبيت واجب الحذف أن ينصب بفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور فلا موضع للجمله حينئذ أو كأت جملي دوما زيدًا ضربته أي محلني يعني ضربته بوشي جمليك تفسيريه ليش الفرق بين جملي تفسيري محلني الإعراب أو أنا هميل شوية خلينا لما أغنى لما مجرد يدو جملة اعتراضي، جملة تفسيري، جملة استئنافي، جملة فلان، جملة فلان مجموعة هاي آية محلية نهاية محلية نية، خلافيتها وأبحاثي خشوشيتها لما مجرد يدو لما أغنى أخوين شاء الله وتقدير الفعل في المثال الأول وتقدير الفعل في المثال الأول ضربت زيدا ضربته أو التقدير وفي الثاني جاوزت زيدا مررت به جاوزت زيدا مررت به ليه تاني بلي, مرر بلي مررت زيدا مررت به شو كهار خوشيها مرة هم جاهدي كي ترناه ونتعديه كه بوي مثال كلمة مرادفه كيه هنا معنى أو بدات تم جاوزت زيدا مررت به ولا تقدروا مررت لانه لا يصل الى الاسم بنفس يعني اخوي متعديني نات وانا بليتي مررت زيدا وفي الثالث اهنت زيدا ضربت اخاه اهنت يعني اهاني زيدم كد لبراقيم ده كلا بردان اجا اهانه واو ولا تقدروا ضربت نابي بلي ضربت زيدا ضربت اخاه لانك لم تضرب الا الاخ ولكن هذا هو يعني بلدانكي كي بلاكي هاني خويمك. دا. دا وعلم ان للاسم المتقدم على الفعل المذكور خمس حالات من <تصفيق> حالي هي كوتي يترجح النصب يعني يجوز الرفع كوتي يترجح الرفع يعني يجوز النصب وتاره يستوي الوجهان بوتي وأعلم أن للاسم المتقدم على الفعل المذكور خمس حالات: فتارة يترجح نصبه، وتارة يجب، وتارة يتر يترجح رفعه، وتارة يجب، وتارة يستوي الوجهات. بينش حكمي اسم دعنا يعني مع مع الرجحان جواز شيء، بلام واجبي شيء. مع الرجحان الرفعي جواز النصب شيء. لكن وجوب النصب شيء وهل وها جواز الوجهين شيء فاما ترجيح النصب ففي مسائل يعني اجل اسم متقدم كما كين على على الراجح في مسائل لكن شو منها أن يكون الفعل المذكور طلبي. فعل, فعل طلبي اجل فعلك كبدا اسمك كده فعل طلب وهو الامر والنهي والدعاء كقولك زيدا اضربه للامر زيدا لا تهنه يعني اهانيمك لا تهنه من اهان يهين بويا لك لا نهايه اللهم عبدك ارحمه عبدك ارحمه ارحمه دعاء نك امراض دعاء كابو اجى طلب هاتن شبه امر بيت شبه نهي بيت شبه دعاء بيت لدع اسمك أو كتاء راجح هويك تجيب وإنما يترجح النصب في ذلك لأن الرفع يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدع وهو خلاف القياس لأنها لا تحتمل الصدق والكذب يعني الخمر الإنشاء لا تحتمل الصدق والكذب من ألم أضرب زيدا تو بلي قصيدة بعده والله لا يحتاين لا يحتمل الصدق والكذب أما... اما الاخبار اما الخبر فهو يحتمل الصدق والكذب خبرك بوء جرنوه احتمال الراس باحتمال دروبه او طبعا لذاته لا باعتبار المخبر به او مناطق اعتقاء شاهنانن او بتعباد من الصلاح علمي حديث الخبر يحتمل الصدق والكذب بويا حديثي أحد او زراري بيني. كان الخبر يحتمل الصدق والكذب هم خبرك ما دام أحد احاد ومتواتر نيشو احتمال الوبيت بلان نان زينيكه سي خايت على في غمبري خاص صلى الله عليه وسلم بوشوانية. شونيه بو هندق لم محققين خوين لم منطقه يعني هندق لم محققين يحتمل الصدق والكذب لذاته أما يخصنا به لا باعتبار المخبر به المخبر به إن كان الله سبحانه وتعالى أو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتمل الصدق والكذب يحتمل الصدق فقط أوقي زوجنا زوجه جزاهم الله كابو ويشكل على هذا يشكل على هذا يعني مشكلة اشكالت يا هيا آية تخريجيك إلى سرق قاعدك شنك أبيني والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لما قاعديك ما نهيك أويك كنابي إخبار درباري مبتدئ بدأين بتي بطلب أبيني وهاتو فإنه نظير قولك زيدا وعمرا اضرب أخاهما وإنما رجح في ذلك النصب لكون الفعل المشغول فعل طالب زيدا وعمرا يضرب أخاهما وكذلك قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما الآية كابيني والقراء السبعة قد أجمعوا على الرفع في الموضعين لمدوا برفع با رفعي شخنديانة أصدش لا يخبر بالطلب وقد أجيب عن ذلك بأن التقدير مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أو كلمة حكم زيادة كطبعي لا يا مخالف من طبعي خمان همان طبعي يا. لا لا يتوش طبعك لو جا مني هروية أو أو كلمة بها المشكلة إلا شو مك تقدير نا تفسير او كلمه لبعض تفسيرات مما يطلع عليكم حكم السارق اغير و تقديلي كي سارق متى مم. مجرور مما يطلع عليكم حكم السارق و السارقاتي بلان ما بس اي ان شاء الله اويا مما يطلع عليكم السارق و السارق يطلع عم حكم السارق حكم السارق يعني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 على كونه مبتدا، فالسارق والسارقة مبتدا، ومعطوف عليه والخبر محذوف وهو الجار والمجرور يعني مما يتلى مما يتلى متعلقان بخبر محذوف واقطعوا جملة مستأنفة جملة استعنافة كباس مانكت جمله استئنافيه اويه يعني حقيبة بايت بونمنا مما يتلى عليكم السارق والسارقة انتهى او انتهت الجمله جمليه كم رشد فقطعوا ايديهما جمليه استئنافيه يعني جمله جديده لا صلة لها بالاولى من حيث شيء اركان الجمله حقي او وجمليك اركان خوي تمام على التمام بردوا اميتر, أميتر جمليكي استانافي جديدة. بابل رمي معنا شو عربتان بيكو من حيث الاحكام بل من حيث الاعراب ومن حيث النحو هني كان نيه واقطعوا جمله مستانفه يعني مبتدا من جديد فلم يلزم الاخبار بالجمله الطلبيه عن المبتدا كابودي ام تفسير رمقنا ويا طلبناها توبه اخبار ذرباري المبتدا ولم يستقم عمل فعل في من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة أخرى اما نهات وناشبت يعني فعلك عمل بكاث لجمليك في مبتدأ في مبتدأ وكو السارخ مخبر عنه بغيره يعني بشتيك تير ب ب ب بغير الجملة كي فعلي إخباري إخبار بدي درباري كي درباري مبتدأ أو كشي يعني بجملة طلب ناكد بكريت بكرات إخبار عن المبتدأ بكريت ومثله زيد فقي فقير فأعطه زيد فقير على كون زيد مبتدأ فقير صفاتي زيد فقير فأعطه فأعطه بكنة كان خبر بو, بو زيد فقير وخالد مكسور فلا تهنه خالد مكسور فلا تهنه خالد شكاوا شكاوا اي ضلي شكاوا يعني هاشتاق لوانا تقديرك كريت من حيث المعنى فلا تهنه اهاني مكه تزداد دلي وهذا قول سيبويه يعني هذا المنع لسيبويه رحمه الله يعني لا يجيز الإخبار الإخبار بالطلب عن المبتدأ وقال المبرد الموصولة أي في كلمة كلمتي السارق والسارقة يعني الذي يسرق والتي تسرق وقال المبرد موصولة بمعنى الذي والفاء لكلمة فاقطعوا جيء بها لتدل على السببية يعني بسبب السرقة فاقطعوا أيديهم الذي يسرق والتي تسرق فبسبب السرقة اقطعوا أيديهم اوها مبرد تقديري كدوى وقال مبرد الموصول بمعنى الذي والفاق جيء بها لتدل على السببية كما في قولك الذي يأتيني فله درهم أوي ديت أوي ديت بولا أو درهم الشهية بوي أرفعك السببية أو فاجل فاقطع سببية مبرد أميك الوات النظير أوان وفاء السببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها لا يعمل فيما لا يعمل ما بعدها فيما قبلها يعني امداته رضي أمداته ورضي ابن برداته هشام رفاء سببية أصل تيايا قاعدة تيايا أويكا عمل لا دي عملا خويناكا. وقد تقدم أن شرط هذا الباب أن الفعل لو سلط على الاسم لنصبه يمنش أطمان دانا أطمان نیکی نه باب اشتغال. آبی بگر رتوایس مکه پیش خویش چیپ کرد نصب کرد. بون منو و السارق و الساریقتو فقطعو ایدیا هما. آبی چیپ کن. آبی ایج لپیش خویم کن. السارق و الساریقتو فکن اچی. الساریقا و الساریقتا. مدام ایج اگر بیکی نه سببی بله این سببیه. ما بعد السبب ایج لک ما قبل هونا بوين ناقص بسببه يشيكين تفسد يكين. اذا مانكير او كاتلش ينافيل باب اشتغال نافيل. كابو. اما اويك ان يكون الفعل المذكور فعل طلب. ان ان يكون الفعل المذكور فعل طلب او كاتا اسم كابيتشي بيت منصوب على على الرجحان. ومنها ان يكون الاسم مقتراً. باله تم تقديره مضبوط ثاني ايش تقول يا اخوي حاول كم مضبوطه انت خوي وي خوي توه وي خوي توه ومما يتلى وقد اجيب عن ذلك بان التقدير او عليه مما يتلى عليكم السارق والسارقه يعني السارق والسارقه مبتدا لخبر محذوف في الجار والمجرور مما يطلع ومنها أن يكون الاسم مقترنا بعاطف مسبوخ بجملة فعلية لو شنالت رشكا منصوبة على الراجح كقولك قام زيد وعمرا أكرمته يعني لابيش خيو جمليك فعلي بالرواد أو اسم منصوبي ديد لنا جمله اجر عاطفك هبو لابيش عاطفك جمليك فعلي هبو أو كات على الراجح منصوبه قام زيد وعمرا اكرمته وذلك لانك اذا رفعته كانت الجمله اسميه اجبوننا بلاقي قام زيد وعمر او كات عطف جمليه اسميه كاي بس الجملهيه فعليه اما الجمله اسمي باطفك ليه بس الجمله اسميه جمليه فعليه جملي اسمي ب... عطفك ليه بس, جملي اسمية؟, جملي فعليش عطفك لي بس جملي اسميه فعلي فالان جمعي جملي في اسمي بسر فعليه يعني ضعفت له وخلاف تاع اياه ولو على الراجع دروسه كابو اصلا قويه الجملي بس جملي اسمي بس الجملي فكره أما جملي فعلي بس بسر فعليه خلاف تاعها يا بلان متباينين شنو متخالفه چونك او اسمي او فعليه مادام قام بشكر يا بلين قام زيد وأكرمت عمرا فعليا فعليا او أصله باللبراوي جملة في فعليا من اللي عمرا من كذا منصوب أبيت مفعل به بوأكرمتو بوك وتبيت قام زيد وأكرمت بفعل وأكرمت عمرا وذلك لأنك إذا رفعته كانت الجملة اسمية فيلزم فيلزم عطف الإسمية على الفعلية وهما متخالفان. هدوك دشبيكان أو إسماء فعل. وإذا نصبت كانت الجملة فعالية لأن التقدير وأكرمت عمرا أكرمته ما تقدركيت. فتكون قد عطفت فعلية على فعلية وهما متناسبان. والتناسب في العطف عطف أول من التخالف. يعني كانت عطف, عطف كي تناسب أولاتلو لي بيشتلال التخالف يعني جمليك عطفة كي بسر أيضا فعلي بسر فعليها أو لا تلالة فعلي بسر إسمية يعني إسمية لسر فعليها بويا يعني إسمية كي عطفكي أو لا بس لي بسر إسمية كعطفكي بويا الله والتناسب في العطف أولا من التخالف فلذلك رجح النصب قال الله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها والأنعام خلقها يعني وخلق الأنعام جملة فعلية في التقدير أجمع على أن نصب الأنعام أجمع على نصب الأنعام لأنها مسبوقة بالجملة الفعلية وهي خلق الإنسان كابو أقر عاطف كابو مسبوق بجملة فعلية راجح النصب ومنها أن يتقدم على الاسم اداه الغالب عليها أن تدخل على الأفعال كقولك أزيد ضربته وما زيدا رأيته أبلو أداتك رستوى الغالب عليها تدخل على الأفعال وكهم زي استفهام ين ما زيدا رأيته قال تعالى أبشر منا همزي استفهام شاهدك اللي لا أبشرا منا واحدا نتبعه أصل جملكة شو أنا أنتبع بشرا منا واحدا نتبعه يعني أصلك من حيث الأصل أو أنتبع بشرا كواب أقل أداة هبو الغالب عليها الدخول على الفعل أو كتراجع النصب وأما وجوب النصبي ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالفعل أداتك هبولة جملة خاص بالفعل كأدوات الشرطي والتحضيض كقولك إن زيدا رأيته فأكرمه خاصه إن الشرطي خاصة بشي تسر فعل لبر أو تخصيصك أو خاصة بشي تسر فعل أو كتاب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 وكقول الشاعر لا تجزعي ان منفسا اهلكته فاذا هلكت فعند ذلك فجزعي لا تجزعي أليه؟ لا تحزني ولا تخافي جزع اويك صبر نقدي وحولت بي وخفتت بي لا تجزعي ان مُنْفِسًا منفس مالي يا مالي شاكا مالي بغشي بتعقد ماذا يعني كمال بروا من روشته بس من روشت المشكلة يا بوتو حتى تو بمعنم أو كاتا خولك النبي خفتك النبي لا تجزعي إن منفسا أهلكته فإذا هلكته يعني لا تجزعي إن منفسا أنفقته أنفقت المنفس من المال أي المال الكثير فإذا هلكت يعني, يعني ميت فعند ذلك فاجزعي شاهدك تشي إن منفسا يعني لا تجزعي إن أهلكت منفسا أهلكت أو تقديرك يا ما دام أداتك هاتو اداتك هاتو خاص بالفعل أداتك هاتو خاص أو كاتم منفسا واجب النصب وأما وجوب الرفع بلى نه به نه به برای ما چاره می‌تونم که جوری دوام کتیه و جو بنصب شرح کیوتی فا اما النصب فا في مسائله یک دوست سترقیم کت ترقیم کنم می‌تونم که ایمان لباس دروا النصب درشون ل خالقانی پیش او و تو تعرت او خویتی على في اشتربوتي أن للاسم المتقدم على الفعل المذكور خمس حالات فتارة يترجح النصب وتارة يجب أما بعسي وجوبك وأما وجوب النصب وأما وجوب الرفع ففيما إذا تقدم على الاسم أدات خاصة بالدخول على الجملة الاسمية. أداتك هاد كهار أجد تسر اسم جملة اسمي وكو إذاي فجائية كحرفة كقولك خرجت فإذا زيد يضربه أمر لبر وجودي تشارني بلاك أما أجد أجد تشير سيامة وكو باش أجد تسر تشارة وأما وجوه الرفع تشارة من رأسك لخالبا ديك وجوه الرفع أخير. <تصفيق> وجوب الرفع <تصفيق> لا وجوب رفع وجوب رفع وجوب رفع وجوب رفع وجوب رفع يجب رفع وجوب رفع وجوب رفع وجوب رفع وجوب رفع وجوب رفع وجوب رفع وجوب ما؟ وأما وجوب الرفع ففيما إذا تقدم على الاسم اداه خاصة بالدخول على الجملة الاسميه كإذا الفجائية كقولك خرجت فإذا زيد يضربه عمر فهذا لا يجوز فيه النصب لأنه إذ لا يقتضي تقدير الفعل يعني تقدير ناك لبتش ها؟ لأنه إذ لا يقتضي اخر كما دواء ما خوي لا لا لا يقتضي تقدير الفعلي زيدين مخطوطاته تقدير فعل ناكر لم لم جملية. خرجت فاذا زيد يضربه لا يقتضي تقدير الفعلي او اذا فعل لم جملية. جملك واحد خالصة من تقدير الفعل بيا شو تسر شو تسر اسم خرجت فإذا زيدا ما بستوى يا ااا بيت فعلنا اذا فجائية ااا فعل وإذا الفجائية لا تدخل إلا على الجملة الاسمية ووضحه وأما الذي يستويان حرف فجائية أهش حقني لا محال لا عرباس ما أكل بتفصيل ها بله فإذا زيد يضربه عمرو زيد مبتدع جملة كف خبرة وأما من من من ناحية الجمل الفعلية ها ك كزميلي زيد مفعول به هي عمريش فاعلة أولي عم. عمريش فاعلة ها ك كزميلي كأجرت أبو الزيد مفعول به هي <تصفيق> إعرابكين كاملة خرجت فعل فاعلة فعطف إذا حرف للف فج... حرف مفاجئ يا يا فجائية لا محل لها من إعراب زيد المبتدى مرفوع وعلامة <تصفيق> رفعي الضم وأصحى يضربه عمرو جملة فعلية خبر بوشي خبر بومتدى يضربه يضربه فعل مضارعة ها كم مفعول به ضمير يعني متقدم ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به متقدم عمرو فاعل مرفوع لام ترفية ضمة واما الذي يستويان نال إعراب نا ما دام أصلا إذا يفجائيهات لباب اشتغال دل شدره فأتشكر ذا حرب عطفة ويدوها أما ما عطفة لسر خرجته لا جملي اسمي لسر فعليه هل هاتشان ضعيفة خرجت فإذا زيد يضربه عمرو. وأما الذي يستويان يستويان فيه الرفع أن يتقدم على الاسم عاطف مسبوق بجملة فعلية أن يتقدم على الاسم عاطف مسبوق بجملة فعلية وكوية كم جار تائرة وكوية مخبر بها عن اسم قبلها يعني فرق لقل جملة فعلية جملة فعلية أو هاي يعني. لفشا اوتمان تيوتمان لخالي دوما للافراكي اوديو ان يكون الاسم مقترن بعاطف مسبوق بجمله فعليه يعني جملي فعليه عاطفيه بسر جمله فعلي بلام ليدا اسم بيت عاطفيك هبت معطوف بسر جمليكي فعليه بلام او جمله فعليه خبر اسم بيت خبر اسمك بفرقك اوي ان يتقدم على الاسم عاطف مسبوق بجمله فعليه مخبر بها عن اسم قبلها او جملة فعلي تقدم خبر بيت بو اسمه كقولك زيد قام ابوه وعمرا اكرمته ايسا اقر زيد لا بي ابيتوا اوي بيشو برام ليدا زيد قام ابوه وعمرا اكرمته ليدا شيا يستويان لرويكوا اتواني بلا زيد قام أَبُوهُ عمرو معطوف بلسان مرفوعه مرفوعه واتوانيد بكي تمفعول به باكرما وذلك لان زيد قام ابوه جمله كبرى ذات وجهين جملي كبرى من هي جمله من هي شاء كبرى دو جملة جمله جمله او جملة كبرى ومعنى قولي كبرى انها جملة في ضمن في ضمنها جملة ومعنى قولي ذات وجهين انها اسمية الصدري فعلية العجز زيد قام أبوه وعمرا اكرمته سيكا با اسمي دسبيكات با أكرمت عمرا كتاي هينت يعني هالجملة يكتبيني اوها اما او يا اسمية الصدر يعني ذات وجهين اسمية الصدر وفعلية العجز او في ذات وجهين فان راعيت صدرها اقول شاول لي كمي بكيت صدري بكيت رفعت عمرا وكنت قد عطفت جملة اسمية على جملة اسمية وان راعيت عجز عجزها نصبته وكنت قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية. يعني أجب زيد قام أبوه وعمر اكرمته أو كانت زيد قام أبوه جملة وعمر اكرمته عمرو جمليك مستقلة أموعلة. عمرو أكرمته. عمرو خيابيتا مبتدا. اكرمته بيت الجملة فعلية خبر أبوه مبتدا. أم جملة اسمية؟ معطوفة لسات جمليك جمليك اسمي كتي زيد قام أبوهو بو يا أليتي عطفك وكنت قد عطفت جملة اسمية على جملة اسمية وإن راعيت عجوزها نصبته أقر مراعاتي كتاي جملة كوكي وكنت قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية يعني وعمرا أكرمته معطوفة لساتش قام أبوهو فالمناسبة حاصلة على كلا التقديرين فاستوى الوجهان وأما الذي يترجح فيه الرفع فهو شنما دخل بنديكي سم سم وأما الذي يترجح فيه الرفع فما عدا ذلك كقولك زيد ضربته فيما عدا ذلك هاتشيك اواني بيشونا بيتشيا يترجح فيه الرفع زيد ضربته قال الله تعالى جنات عدن يدخلونها زيد ضربته فرقني خطاب جنات عدن يدخلونها أجمعت السبعة على رفعه جنات وقرئ شاذا بالنصب يعني شي جناتي لبروها جمعي مؤنثي سالمة نك جناتا جناتي عدني يدخلونها وانما يترجح الرفع في ذلك لانه الاصل وهي مرجحك مادم يج مرجحك بك هذا النصب وهيج واجبي كيشني اشتك اداه يجني بك النصب اصل شيء اصل رفع يعني من مبتدا وجملة فعلية خبر زيد ضربته يا زيد ضربته وليس منه قوله تعالى يعني كوابي سامه اوي كوابيت راجحت كيا جملة كدبيني اصل اوي برفع بيبي حال خطو ميك نصب ميش مراجع مراجح هبو انجب في مرجحات مرجح نبو اصل اوي برفع بيبي ان جديث السر او مقطعي كوتشي ام هنلا باب اشتغاني وليس منه قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر لان تقدير تسليط الفعل على ما قبله انما يكون على حسب المعنى المراد يعني هو سي خدنيت وبلي اگر تسليتكن ابيت اگر معناك تجن شيء انجا أبيت كابول ل لقال تصلية لقال أو يكبي كيت عامل اسمه متقدمك أبي معناه شجنتش أجر تصلية تكد يعني كرت عامل بس اسمه أصليك هو معناه أو بابيشة بابيشتغالة لأن تقدير التسليط الفعلي على ما قبله إنما يكون على حسب المعنى المراد وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبور يعني بلي وكل شيء فعلوه في في الزبور يعني وفعلوا كل شيء اگرها اكلها بها ها هاكلها وكل شيء فعلوا في الزبور كل شيء كده مفعول به مقدم بفعلوا الله راست ممكنه وعملكات بلام شيء معناها كده شت وكل شيء فعلوا في الزبور يعني هم ما فعلوا شيء في الزبور معناها كده يشو كابو لا يعني في ب بفساد المعنى بفساد المعنى بسبب فساد المعنى لا يجوز التصلص. يعني إذا كان أمان نزبورا نسرعوا. نك أمان إذا كرده. لا الزبور. فعلا فعله. <تصفيق> أو المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبور حتى يصح تصلته على ما قبله وإنما المعنى وكل شيء مفعول لهم ثابت في الزبور. <تصفيق> هم شتكك كدويانا لزبورا هبو. نك اوان كدويانا. وهو مخالف لذلك المعنى فالرفع هنا واجب لكل على الابتداء هو زياديك لما خططيك فالرفع هنا واجب لا راجح والفعل المتأخر صفة للاسم والفعل المتأخر صفة للاسم يعني وكل شيء وكل شيء في الزبور او مصدر خبرى اي فعلوه شيء فعلوه جمله فعليه فعلوه الجمل بعد النشرات أو صاف بيت الصفه الشيء يعني وكل شيء موصوف بفعلوه في, في الزبر ثابت في الزبر ثابت في الزبري والفعل المتاخر صفة الاسم فلا يصح له ان يعمل فيه نبي الصفه كاج لما وصفك وليس منه أزيد ذهب به يعني أزيد ذهب به لباب الجنسيه لباب لعدم اقتضائه النصب مع جواز التصديق اج حتى بلين جائز التصديق الشكين نصب من يا ما عليه اسم اج تجي منصوب بيت لابد هو اصلا اج تصريت الشكين نصبناكات وكابو لباب جينيا لباب اشتغال نيا وصلى الله على محمد